I've يا وعد على اللي يمدي منهر من حسي تعاد تاخد أبطر ما بتدي وانا ويا الأي حياتي ولا بعدك يا, حياتي ولا أبداً ولا يا حياتي ولا بعدك انسيني يا حياتي غنت الروح يرد لي ولا ريلك ابدا عنك انا ضعت بين المياه غنيت لك شوفه ولا اجلي قلبي يا حياتي ولا بعدك انسيني يا حياتي غنت الروح سيرتي لا ولا ريلك ا Vamos a quitarla, los saudíes, a las alas.